فرحانة فرحانة نحضر فرح جامح العين سهرانة ما نامت البارح فرحانة فرحانة نحضر فرح جامح مجسومة البتنة باللي بدل كافة نادو على السماء سلامي يا ناد يا مصعب رحلة ايام مو سهلة عنتعب كلنا في لحظة التتويج برنتنا ضيا وجهك قت الحلم نك نرفع للعالم مبروك يا اخي مبروك يا يا, يا مصعب رحلة ايام وسهلة خانت سعب كله في لحظة التتويج خانت سعب كله مرت سنا بيام وتحقيقت الاحلام لك نرفع الاعلام مبروك يا خرين في العين ما نامت البارك, البارك فرحانة فرحانة لحظة فرح جامحة حسومة وغتنة بالجامحة كانوا على اسمها سألني أنا جدي ذكرت دراستها غير نذكرها دوم بخير في القلب حبها كبير ما تنسى لي رموز ما تنسى <متحدث> لي رموز في دراستنا منها وناستنا واليوم نستنا كل التعب مبروم مبروم <متحدث> مبروم ذكرت دراستها غير نذكرها دوم بخير قلب حبه كبير ما تنسلي رموز ما تنسلي رموز فيها براثتنا منها وناتتنا واليوم نستنا كل التعب مبروك العين سرانا ما نامت البارح فرحانة فرحانة, فرحانة نحن Ja ni, ja nacka Elke li şey ett bap Ontun ljajah i bap Ahliyma alla ha كم وانا جلتكم الهامنا منكم تشجيعكم حبكم ما توصفه كل ما توصفه اهلكل شيء سباب انتو النجاح يا احباب اهلي مع الأحباب يا مصدر الاله يا مصدر الاله كنتوا وانا جلتكم الهامنا منكم تشجيعكم حبكم ما توصطا كل عين سهرانة ما نامت البارد فرحانة فرحانة لحظة فرح جارة فلسومة البسنة اللي بدل كافح نادو على اسمها